الله لا اله الا الله استو يعتدل اقيموا صفوفكم وسدر خلل الله اكبر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 صراط الذين وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَنَا مِنَ الْقُرَى صَرْفًا فَنِعْمَ عِقَابُ الْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا It's all off now. مَنْ أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ سبمعجز في الارض وليس له Sami'a Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamd. Allah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 الله اليل امن اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض الم يعي بخلق عَلَى النَّارِ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى رَبَّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ